بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساهلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل أرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا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 إِنَّ يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت بوابا وسيرت الجبال فكان السرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مابا لبثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاق إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء إن أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وهعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا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 صفا <تصفى> لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شئ اتخذ إلى ربه ما باء إنا وبناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني لي كنت ترابا نازعات غرقا